Bismillahirrahmanirrahim. Tasyimim. Itulah ayatul kitab al-Mubin. Ntelu عليك من نبء موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين يستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحلون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا غادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدوهم مضل مبين على رب إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له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 وجاء رجل من أقفال المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتون بك ليقتلوك فخرج فخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفاً يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدياً قال عسى ربي قال عسى ربي أيهديني سوا السبيل ولما ورد ما وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الذعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل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 فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ آلَتَ إِحْدَاهُمَا مَا يَا ابَتِ اسْتَأْجِرْ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي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 فأرسلوا مع يري دي أي أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عهدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم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 إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقيدي ياها من على الطين فاجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أضنه.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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنتم تساوين في أهل مدين تكلوا عليهم آياتنا ولكننا ولكننا كنا مرسلين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 قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تضاهرا وقالوا إنا بكل كافرن قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صدر ويجرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.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 وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وَلَمْ نُمَكِلْهُمْ حَرَمًا آمِنَيْنَ يُجْبَى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ إِذْ قَالُوا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وما أُوتِيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خيره وأبقا فلا تعقلون فمع وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه كمن متعناه متع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينادهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين غوينا أويناهم كما غوينا تبرؤ أن إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم ينادهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَوْ مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدرُ لَوْلَا أَنْمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا